الدرس العاشر أسرة أحمد الزوج مهندس فاطمة الزوجة موظفة في مكتب البريد لأحمد وزوجته أربعة أولاد ولدان وبنتان محمد في السادسة عشرة وهو تلميذ في المدرسة الثانوية ومحمود أخوه في الثالثة عشرة وهو تلميذ في المدرسة الإعدادية ونادية في التاسعة وهي تلميذة في المدرسة الابتدائية. وليلى أختها طفلة عمرها أربع وهي في روضة الأطفال فاطمة الأم تصح قبل الشمس وتصلي وأحمد الأب يصح قبل الشمس ويصلي تعد الزوجة الفطورة لزوجها وأولادها في الساعة السابعة تخرج فاطمة إلى عملها في مكتب البريد ويخرج أحمد إلى عمله ويذهب الأولاد إلى مدارسهم بعد الظخر ترجع الأسرة تتناول الغداء ثم تستريح وفي المساء يذاكر الأولاد دروسهم ويقرأ الأب الجريدة وتعد الأم طعام العشاء ثم تجلس الأسرة معا أمام التلفزيون بعض الوقت يوم الجمعة إجازة تجتمع الأسرة في بيت الجد والجدة ويأتي الأقارب العم والعمة وأولاد العم وأولاد العمة والخال والخالة وأولاد الخال وأولاد الخالة ويلعب أولاد الأسرة معاً وتقضي الأسرة يوما سعيدا الكلمات الجديدة أسرة أولاد ابتدائية إعدادية أقارب زوج زوجة مدارس المساء معا، البريد بعض السادسة السابعة سعيد ولدان عم عم تلميذ تلميذة تتناول الثالثة تصحو تعد ثانوية يا أخ أخت أب أم خال خالة أولاد العم أولاد العمة، أولاد الخال، أولاد الخالة تجتمع، تقضي إجازة المرحلة مع من العمل يذاكر دروس يعد قبل الظهر مدارسهم عم